النساء والبنين والقناطير المقاطره من الذهب والفضه من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عاده حسن المآب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 فيرين اولياء من دون المؤمنين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 قُلْ إنِن كُ تُمْ تتحبون الله فَتَّبِعون يُحبِبكُم الله وَيَغْفَِّكُمْ ذُنوبَكُم واللههُ غَفُور الرَّحيِيم قُلْ الأطه اللهه وََّسُول فَإ تَوَّ فَإِن اللهَّ لا يحبّ الكافِرين إِ اللهَّ ستَغَ آدَمَ وَنُ حَووآلَ إِبهِيمَ وَآلَ عمرَانَ علىى الْ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا, محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بِمَا وضعت وليس الذكر كالأنثى ثؤ و اني سميتها مريم وَإِني أحيذُهَا بِكَ وَذُِّيتها منِن الشَّيطان الرجم فَتَقَبّ ل رَبّهَا بِقولٍ حَسَنِ وَأَبَتها نَبةً حسسَنَ وَوكََّّه زكَرِيية كلُ ما دَخَلَ عَلَهَا زكَرِي المِحوابَ وَجد عندَ رزْقَ قَا ي مَرَمُ أن لك هذا قالَاتُ وَمنِنْ عيندِ الله.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 إنِن كُنتُم مُؤمنٍِ وَمصدَدِّق لما بَيْ يَدي منِنَ التوورَات وَأُحَِّ لك بَعْضَ الذي حُرِّمَ عَلَيكم وَوجتكم بآيَةٍ مِ رَبِكم فَاتَّقُ اللهه وَطحُون إِ اللهه الله رَبّ يربَّكم فَعْبُد هذا صِاتُم مستُْتَقم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 فقل تعالى وندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 فَلِمَ ت حجونَ فيِي مَا لَسَلَكُ بِِ عِلْمْ واللَّهُ يَعلممُ وَآنتُم ل تَلَون م كانَ إم رهِم يَهود وَل نَصانِي وَلَ كَ حَنِي فَ مُسلمَ وَم مِنَ المُشِكين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 وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عند ربكم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 وَيَقُولُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّهِ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 أَفَرَأَيْتَ مَنِ ابْتَغَىٰ عَن دِينِ اللَّهِ أَنْ يُغَيِّرَهُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لهم عذاب أليم وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل, مِن قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كُنتُم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ق قُل صَدقَ الله خَتَّبع مَِّ إبراهين حنيفَ وما كان منِن المشك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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور كنتم خير امه اخرجت للناس tamuruna bil ma'ruf wa tana'una 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakan khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumulfasiqun la وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ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 وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ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 ولو عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وَإِن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون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 يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ۖ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا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 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وَهُمْ يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبل سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين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 وَ قَدكُنتُ تَمََّونَ المَوْتَ مِ قَلِ أنأَتَقَوه فَقَدْ رَأييتُم وَعَتُم تَظُون وَمَا مُحََّدٌ مَِّا رَسُول قَ خَلَتْ مِنْ قَهِ الرُسُل أَفَإِنماا تَأَوقُتِ لَ قَلَتُمْ على أَعقابِكُمْ وَم يَن قَلبِبِ على عقببَيهِ فَلَ يَضُرَّ اللهَّ شَيْئاء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 فما وعنوا لِمَا أصابهم في سبيل اللَّهِ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 يردوكم على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وَمَا هَوَاهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسَّنُهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تحبون.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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْ أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شيء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 وَلَ إِن قُتِْلتُم فيِي سَبيل اللهه أَمُُم لََغْفَِةُم مِنَ اللهَّهِ وََحْمَ وََحْمَةٌ خَييرُون مَِّا يَجمَعون وَلَ إم مُتُم أَ قُتلتُم لَ إِلَ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 ما كسبت وهم لا يغلمون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 مْ آياته وَيجَكهِم وَيجَكهِم وَيعَّمُهُمكِتابََ وَالحِكمَ وَإِنْكَانوا مِنْ قَبللُ لَ فيِي ضَلَ لُِّ بِم أَلََّا أَصَابَتكُمْ مصبَةُ قَدْ أَصَبَ مِثلَهَا قُلْلتُم أنأََّ هذا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 ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إنا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 وكفروا بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم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 إِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ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 سنكتب مَا قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 كُلُّ نَفْسٍ لَائِقَةُ الْمَوْتِ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 ما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل وليقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها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 طٰائشِعِينَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لعلكم